ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهم أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم آبائهم هو أقسط عند الله ودعوهم آبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواديكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظلون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ بِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبَ لَا مُقَامَلَةٌ فَرْجُو وَيَفْتَأْذِي فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُ لَئِنَّ النَّبِيَّ تَنَاعُرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِلَّا يُرِيدُنَّ إِلَّا فِرَاراً ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لا آتواها وما تلبثوا بها إلا يثرا ورَقَدَ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدَبَ وَكَانَ عَاهَدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَيْمَ فَعَكُمْ إِنْ فَرَرْتُمْ بِنَا الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا الَّتُمَّتَعُونَ إِلَّا قَنِيلَةٌ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصُمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ تَلَقَّوْكُمْ بِأَلْسِنَةِ شِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنَّ يأتي الْأَحْزَابَ يَوْذُو لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَا قَاتَلُوا إلَّا قَلِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثقيما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقد ففي قلوبهم الرعب وقد ففي قلوبهم الرعب فرقة تقتلون وتأسرون فرقة وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقعواها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل أزودك إن كنتم نتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراح جميل وَإِم كُ تَُّ تُ رِدَنَ الللهه وَرَسُول هُ وَدارارَ الْآافِرَةَ فَإِن اللهَّه عدَِّ الْمُحسِناتِ الْمُحْسِنَاتِ يا نفاس النبي من يأت منك نب فاشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يثيره وَمَن يَقُلُّ مِن كُلِّ نَلِلَّهِ وَرَتُوْلِهِ وَتَعْمَلُ فَاضِحًا أُتِّهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نؤتِها أجرها مرتين واعتذَنا لها رزقاً كريماً يا نساء النبيلة كأحدٍ من النساء التقيت فلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وقرن في بيوتكم ونا تبرجنا تبرجا الجاهليه الاولى وقرن في بيوتكم ونا تبرجنا تبرجا الجاهليه الاولى واقموا الصلاه وااتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله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 وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتقشىndا فالله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالكين ليكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعياءهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرجهم فيما فرض الله له سنة الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله عليه الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبَةٌ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرَةُ وَسُلَيْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الدور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 وكافى بالله وكفى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم فما لكم عليهم من عبادة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن أهلل لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما بلكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عمباتك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 قَدْ عَلِنَّا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَقُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ إِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُ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 يا أيها الذين آمروا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه إلا, إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأمثين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهن ولا إخوانهم ولا إخوانهن ولا أبنائهن, ولا أبنائهن وَاَنهُمْ وَلَا اَبْنَاءَ اَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَاءَهُمْ ولا, وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إن الله وملائكته يخلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا خلو عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعددهم عذابا مهينا.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 وكان الله غفور الرحيم لئلا لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم نرضوا والمرجفون في المدينة لنغرّنك بهم لنغرّنك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلة ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَدَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا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 وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا يصمح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فأبين أي يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات